في ظلمة الليل سرنا عشها في ظلمة الليل سرنا عشها والمن وجورا تدفنوا في ظلمة الليل سارنا عش في ظلمة الليل في ظلمة الليل سار ظلما وجاورا ظلما وجاورا تودفنو سرا قول ماك وين يا شباب ما يجوف تدفن من وجه اورا تدفنوا تدفنوا سراب من في ظلمة الليل في ظلمة الليل في ظلمة الليل في ظلمة الليل ظلما وجرة ظلما وجرة لف لصفة ندروك في ظلمة الليل في ظلمة الليل سارنا شهارا والمن وجورا تدفن سرارا والمن وجورا في ظلمة الليل سارى نحسوها في ظلمات في ظلمة الليل سارى نحسوها ظلما وجورا ظلما وجورا دود فنسر ظلمات عاني مني في الصعابه علي منتي سيل الدمع مني في علي, أعرف على أعرف الناس ذكرة حانت للليالي الفاطمية للليالي الفاطمية من تسيلي الدمعة مني تصعب أيام علي تصعب أيام علي أعرفنا الذكر حانا للليالي الخاطمية للليالي خاطمية ليالي من الحسرة تريدني إلى الزامرة تريدني الى مصابي وجرحي لما ليالي من الحسره تريدني الى و جرحي اللي ما يبر، فقدتي البتولة و ملاذ احساسي و الزامر الحلونة فقدتي العزيزة وعبير عبير احلامي و النجمة المصونة فقدت البتولة ملاذ احساسي والسهر الحنونة فقدت العزيزة عبير احلامي والحجم المصونة عبير احلامي والحجم المصونة عبير أحلامي والنجم المصونا منتي سيلي الدمعة مني تصعب ضيامي علي أعرف إن الذكرى حانت للليالي الفاطم للعيال للعيال للعيال من الحسر تريدني إلى الزهر تريدني إلى مصابي وجرحي اللي ما يموت يا لي من الحسرة تريدني إلى الزهرة تريدني إلى مصابي وجرحي لما يبر فقدت البتولة. ملاذ احساسي وساهر الحنونة فقدتي العزيزة وعبي رحل من الجمال المسرولا فقدتي البتولة ملاذ احساسي وساهر الحنونة وقدي العزيزة وعبير أحلامي والنجم المصونة وعبير أحلامي والنجم المصونة وعبير أحلامي والنجم المصونة ليالي أذكري اللي جرتك فاطمًا حير والصبر أهجر بزماني ليالي عيني عنها تصد وهي مثل الورد ذا بلا من الوجه تعالي ليالي أذكر اللي جر فاطمًا حير والصبر اهجر اب ليالي عيني عن هاتي وهي ميت في الورد فاضل من الوجه تعالي ليالي كانتي بعمر تشع مثل عليا تملي هالبيت بقملة هوي الرزية كانت بعمر تشعر لي الشمس عليا تملي هالبيت بقملة هوي الرزية تزهي خاطري تروي ناظري وبمشاعري هالمحبة تذهب هي فاطمة لي يا من مثلها من حاليا على حدا تزهي خاطري ترويناظري وبمشاعري وبمحبة تذهب هي فاطمة ليه مرحمة من مثلها من حاليا على حدا من مثلها من على حدا ليالي أذكر اللي أذكر اللي جر فاطمة محير والصبر أهجر أبسماني ليالي عيني عنها تصد وهي مثل الورد دابلة من الوجه تعالي قر اللي حير والصبر اهجر زماني ليالي عيني عنها تصي وهي مثل الورد الوجه تعاني ليالي كانت تبغ عمري تشرق في الشمس عليّ، تملح البيت بقمل بيحول الرزية. كانت تبغ عمري تشرق في الشمس عليّ، وتملح البيت بقمل الرزية. تزه خاطري تروي ناظري وبتم شاعري بلي هي فاطمة لي يا مرحمة من مثلها من حاني على حدّ تزهي خاطري تروي ناظري وبمشاعري بالمحبة تذهب هي فاطمة لي يا مرحمة من مثلها من حاني على حدّ من مثلها من حاني على حدا من مثلها من حاني على حدا من مثلها من حان ليالي أفكر اللي جر فاطمة حير والصبر أهجر بزماني ليالي عيني عنها تصدق وهي مثل الورد دابي لمد الوجه تعاني ليالي كانت بعمر تشرفت لي الشمس علي تملي البيت بورد تمليها البيت بأمل تهوني الرزية تزهي خاطري ترؤي ناظري وبمشاعري المحبة زهر هي فاطمة لي يا مرحمة من مثلها من حاني على حد زهر خاطري ترؤي ناظري وبمشاعري بالمحبة زهر هي فاطمة لي يا مرحمة من مثلها من حانية على حدا من مثلها من حانية حدا بعد عشرة العمر تخليني بلا صبر. أظلع حتى يكسر ما بين المصايد وحيد أبقي من تحيل وعنه هي ترتح دم عالأمل يتبوع لها داعي وحيد أبقي من تحيل وعنه هي ترتح ودمع عالأمل يتبوع لها داعي يا زهراء عايش لصحي لي يا زهراء عايش دوالي لي يا زهراء أديجتمع معي يا زهرة يا أجمل سنيني يا زهرة يا أجمل سنيني يا زهرة يا, يا زهرة ما يخلص حنيني يا يا زهرة ما يهدأ وليني يا زهرة يا أجمل سنيني